فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرا تبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير